كتابه والطهار بعد العمل في الهروب أدتني بار حدث مياجه عن مالين عن عبد, عبد المياج الماليني عن تبيه لأنه قال لعبد الله المزيد بن عاصم وهو يتعاب المياج الماليني وكان من الصالح رسول الله صلى عليه وسلم أستطيع كيف كان رسول الله الله عليه وسلم حتى الله فقال رسول الله بن زيد بن عاصم نعم فدعى الورو على يديه فخزت يديه مرتين مرتين ثم تحضر واستنظر ثباتا ثم خزر وشعر ثباتا ثم رسج يديه مرتين مرتين إلى أبي ثم أسعى رأسه في يديه فأقبل بهما وأجبل بدأ بمرض ذهب بهما إلى خطار ثم أرتهما بدأ, بدأ بمقدم رأسه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى خطار ثم أرتهما حتى رجى إلى المكان الذي فلأ منه ثم حصل للجرين قال نعم حديث آخر وحسنني عماله عن الإسناس عن أعوش عن أبيه غير سعى الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا رفع أحدهم ورجع في أنفرهما ثم ليستمسر ہماری سجب وہ ہماری سجما پر یوتی ہمارے تمہاری سجبا پر یوگی تمہاری نانی ابو لوگ الرجل يتوقف ويستنزل من وقفة مراحلة أنه لا بأس في ذلك قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهار أو قال باب الطهارة كتاب الطهار كل كتاب تحته أبواب فالكتاب للجنس والأبواب للأنواع الطهارة لغة النظافة والنزاه من الأدناس الحسية والمعنوية وأما الطهارة في لسان الشرع فهي صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث او حكم الخبر هذا تعريف الدردير في اقرب المساري وعرفها الامام ابن عرف فقال هي صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به او فيه او له به يعني الثوب أو فيه يعني المكان وله يعني الشخص المصل إذن الطهارة هي الصفة التي توجب لمن اتصف بها أن يستبيحها الصلاة وتارة يستبيحها بالثوب فهذه الصفة التي يستباح بها يستباح بها الصلاة في الثوب يقال لها الطهار وتستباع بها الصلاة في المكان تسمى طهار وفي الشخص المصلي تسمى طهار فالطهار يوصف بها الشخص المصلي ويقال فلان طاهر ويوصف بها المكان الذي يصلي فيه ويقال مكان طاهر ويوصف بها الثوب فيقال ثوب طاهر وهي يعني الطهاره في هذه الامور الثلاثه لابد منها لابد من ثوب طاهر يصلي فيه يستر به العوره ولا بد من مكان طاهر يصلي فيه والمكان الذي يشترط طهارته هو ما تماسه اعضاء المصلي لا ما تحت صدره ولا ما بين يديه ولا ما تحت بطنه ولا ما بين رجليه ولا ما بين ركبتين فإن هذا لا تشترط طهارته الذي اشترط طهارته هو ما تماسه أعضاء المصل ولا بد كذلك من طهارة البدن فيستجمر أو يستنجي ويقتسل إذا كان على الحجث الأكبر ويتوضع إذا كان على الحدث الأصل وبهذا يكون إيش متطهن ما الدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاخسوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجوا لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا فذكر الله في هذه الآية الطهرتين الكبرى والصغر الصغرى تنتهي إلى قوله وأرجو لكم إلى الكعبين والكبرى في قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا والطهار شرط لصحة الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع وأجمع العلماء سلفا وخلفا على أن الصلاة لا تصح مع الحدث لا مع الحدث الأصغر ولا مع الحدث الأكبر كما أنها لا تصح مع النجاسة في الثوب والبدن أو المكان طيب إذن المؤلف أراد أن يذكر الأحاديث التي فيها بيان أحكام الطهارة ثم بعد أن ذكر الكتاب الطهارة قال باب الوضوء ولا لا باب العمل, في الوضوء. باب العمل في الوضوء يعني باب ما يعمله المتوضي باب ما يعمله المتوضي وما هي الأفعال التي يقوم بها المتوضي ثم ذكر حديث عبد الله بن زيت بن عاصم المازي وهذا الحريف فوائد الفائد الأولى أن البيان بالعمل أقوى من البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول لقوله أرني كيف كان رسول الله يتوضن فبين له كيف كان يتوضن بالفعل فدل ذلك على أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقبل وفيه وفي هذا الحديث أنه أتى بوضوء يقال أتى بوضوء بفتح الواو يعني أتى بماء يتوضأ به الوضوء بفتح الواو الماء المعد للوضوء وبضمها هو الفعل يقال توضأ وضوءا ويقال أعد وضوءا عد وضوءا يعني ماء يتوضأ به وتوضأ وضوءا بالضمع يعني توضأ بالفعل فأتى بوضوء فأفرق على يديه السنة في الوضوء أول ما يبدأ المتوضي يفرق الماء كما يكون الإناء الذي فيه الماء مقفلا وإما يكون مفتوح فإن كان مفتوحا جعله عن يمينه وإن كان مقفلا جعله عن يسار لأن هذا عيسر للمتوضع وقبل أن يدخل يده في الإناء كان النجا سلم يغسل يده خارج الإناء ثلاثا لتنظيفها فإذا نظفت فإنه يدخل اليد في التور أو يدخلها في الإناء الذي فيه الماء فيغسلها ثلاثا من السنة غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها في الإناء ثم يتمضم ثم يستنش ثم يستنتر هذه ثلاث أشياء المضمضة والاستنشاء والاستنتار هي خضخضة الماء في الفم مع أن يشوش بيده السبابة فاه إن أمكن وبنبهام أخرى وإن مج الماء في فمه خضخضه ثم طرحه فقد أتى بالسن وإن شوص فاه مع المضمضة كان ذلك أكمل والاستنشاق وجذب الماء بالنفس إلى الأنف والاستنثار اخراج الماء من الأنف بالنفس مع امساك الأنف بالسبابة والإبهام ومالك كره اخراج الماء بغير, بغير ذلك قال لأن هذا فيه تشبه بالدواب لأن الحمار أكرم الله السميع والمجلس يفعل هكذا لكن شرف الله بني آد هذا الاستمتاع ثم يغسل وجهه ثلاث وغسل يديه مرتين مرتين كل يد مرة, مرة مرتين مرتين فهذا فيه جواز مخالفة بين أعضاء الوضوء في عدد المرات فيغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ويغسل الله ثلاثا أو مرتين مرتين كل ذلك إيش جاهد لكن عندنا في المالكية الاقتصار على الواحدة مكروم يقول الاقتصار على الواحدة مكروم قال وكرهوا واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل قالوا العالم يجوزه أن يقتصر على الواحدة وغير العالم يكره في حقه الاقتصار على الواحد قالوا أن العالم يوعب العضو بالغسل بخلاف الجاهل فإنه لو قلنا له جاهز فكان ذلك يعني تسبب منه التفريط في الوضو لكن السنة أن الرسول توضع ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة فالاقتصار على المرة غير مكروه بل هو من السنة لكن الغالب من حال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل الأعضاء ثلاثا وربما غسل مرتين وأحيانا مرة مرة, مرة نعم ثم غسل رجليه صلى الله عليه وسلم ومسح برأس بعد غسل يدين إلى المرفقين يمسح رأسه يقبل بهما ويدبر وهذا الحديث يدل على أن الرأس يمسح كله إقبالا وإدبارا المالكية قالوا دي فريضة والرد سنة لكن الصحيح أن الجميع فريضة لأن الله عزيزي يقول وامسحوا برؤوسكم والرسول بيّن هذا بالفعل ومسح الرأس فريضة وبيانه من فعل بفعل النفس السلام يكون واجب فيكون الجميع فرد والشافعية قال لو مسح جزء من شعر كفائة وابو حنيفة قال يعمل رأسه اربع اربع ويمسح الرؤوس والصحيح مذهب مالك ومذهب الامام احمد ان الرأس يمسح كله وامسحوه برؤوسه بدل هذا الحديث فاقبل بهما وادبر دا الاقبال ودشنوا الإدباء فأقبل بهما نعم نعم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن أجنع في النار بذبه فاستخذ إلى آتكة عبد زوج رسوله وفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم عام 16 وقار. فدعا بوضوه فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أصدقه فإني سنكتر رضا الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار وحسنني عمالي من بن محمد بن طحلا المال ابن ابراهام ان, أن ابا حدد انه سمع عمر من ان الفقراء تتربض بالمال بما كان في قال يا احياء سوي جمال ان ابني توقع فخصل وشهه قبل أن يقضم أو خصل ذراعيه قبل أن يقصل وشهه فقال أما الذي خصل وشهه قبل أن يقضم فليتنظمه لا يريد رص وشهه وأما الذي خصل ذراعيه قبل وشهه فليقصل وشهه يوم من شهر رص زراعيه حتى يكون ما بعد وشهه إذا كان ذلك في مكانه او بحفرة ذلك قال يجيب تلك ما يمع رجل نسية يقوم بمضع الاستنسر حتى اصلا قال ليس عليه ان يُعيد صلاةه وليمضي وليمضي واليمضي, واليمضي ما يستقبل ان كان يريد ان يُرسلني لا اههه <تصفيق>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 عبد الرحمن بن أبي بكر هو أقو عائشة وهو أسن منها و دخل دخل نعم وإن حديث توضع في الاستنسر ومن هذا عليه طيب حديث ابي هريرة ظاهر ان الانسان اذا توضع فليستنثر بعد الاستنشاق يستنثر واذا كان قد استجمر فليكن استجماره على وتر من الاحجار ثلاثة او خمسة او سبعة او تسعة فاذا انقت الثلاثة فبها ونعمة واذا لم تنقي اتى برابعة فان انقت أتى بخامس يكون على عدد وتع هذا المقصود عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة وهي أخته ويجوز للرجل إذا كان محرما للمرأة أن يدخل عليها أما إذا لم يكن محرما فليس له أن يدخل على امرأة أجنبية ومعنى أجنبية يعني يحل النكاح بها مش يعني لا أجنبية يعني إذا كان يحل له النكاح بها فهي أجنبية بالنسبة فلا يدخل على بنت عمي ولا بنت خالته ولا يدخل على الجيران لأن هذا حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء قال أفرأيت الحم يا رسول الله قال حم الموت ولذلك دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة لأنه محارمه يوم مات سعد سعد بن أبي وقاص مات وصلي عليه في المسجد ومات سهيل بن بيضاء وصلي عليه في المسجد فالصلاة على الجنازة في المسجد جائزة وإن كان الأفضل ان يصلى على الميت في القبور يصلي عليه في الموضع الذي يدفن فيه لكن لو صلى في عليه في المسجد طلبا لكثره الداعين والمستغفرين فلا حرج فدخل عليها واراد ان يتوضا لعجل ان يصلي على جناز السعب فقالت له يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار يؤخذ من هذا أن الكبير يجوز أن ينصحه من هو أصغر منه لأن العلم ضالة المسل يأخذه من الكبير ومن الصغير بعض الناس إذا نصحته أو علمته أو وجهته يستعظم هذا الأمر كونه جاءت النصيحة ممن هو أقل منه سن وفيه أن الكبير في العلم يبلغ العلم وأنه لا مانع من ذلك فإما أن يتذكر إذا كان غافل ويتعلم إن كان جاهل وما في الشخص حوال علم فكل إنسان يحتاج إلى ذكره فربما يكون إسباغ الوضوء معلوم بالنسبة لعبد الرحمن بن أبي بكر لكن قد يغفل مع الاستعجال والجنازة فقالت له أسبق الوضوء وفي هذا الحديث من الفوائد أن الكلام بالمناسبة أبلغ في التعليم إنسان واحد يبيع ويشتري تتكلم معه في الوضوء أو إنسان يتكلأ في موضوع تكلم في موضوع آخر صعبا لكن بالمناسبة الشيء بالمناسبة يكون يشت أوقع في النفس الرجل يتوضأ ويقوم ذكرت له هذا الحديث فكان مناسبا للمقام مناسبا يقول تلاقي في الشارع السلام عليكم في الحيو غسل الجنابة يقول لك وين جاء وزغى الجنابة يقول عن التجارة يقول لاتق الله تحرى الحلال في البيع والشراء تماشى عليه على الدكان وفي البيع والشراء كل شيء بالمناسبة أفضل وهكذا كانت الصحابة رضي الله عنه يكلمون الناس بالمناسبة طيب قول ويل للأعقاب من النار الأعقاب جمع عقب وهو مؤخرة القدم وهو في الغالب يحصل فيه تقصير يعني يغسل جميع رجل رجله وينسى العقب أو يفرط فيه لأنه بعيد من جهة النظر والتعاهد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا تلوح عقابهم لم يصبها الماء فقال ويل للعقاب فأمر منادي في الناس قال ويل للعقاب من النار وقويل كلمة زجر وكلمة يؤتى بها للوعيد وقيل وادي في جهنم يسير فيه الراكب مئة عام وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل لما فرط في هذا الموضع لحقته العقوبة في ذلك الموضع قال وحدثني عن مالك بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباو حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضع بالماء لما تحت إزاله كأنه أراد أن يقول الاستنجاء أفضل من الاستجمار قال يحيى سيلمالك عن رجل توضع فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمض مض يعني غسل وشيه قبل ما يتمض فقال او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه يتمضمض خلاص ما يعيد غسل ليه الوجه واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليوعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان ذلك في مكانه او بحضرة ذلك الامام مالك في مذهب الترتيب بين السنن والفرائض سنة فضيلة والترتيب بين الفرائض سنة والرواية الأخرى أن الترتيب بين الفرائض فريض والترتيب بين السنن والفرائض سنة وبناء على ذلك فمن تغسل وجهه قبل أن يتمضمض قال له تمضمض وما تغسل وشيء وضوءك هكذا صحيح والغسل يدينه قبل أن يغسل وجهه أمره بإعادة غسل الوجه ثم إعادة غسل غسل له الذراعي لأن الترتيب بين الفرائض واجب ترتيب بين الفرائض واجب وهذه الرواية هي التي يعضدها الدليل لأن الله ذكر في القرآن الوضوء مرتبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به وهذا يدل على وجوب ايش الترتيب أو قال ابدأ بما بدأ الله به يعني انا ابدأ بما بدأ الله به وقد بدأ الله بأي شيء بغسل وجه فمن غسل يديه قبل وجهه فقد خالف في ذلك قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض ويستنثر ما يستقبل ما يستقبل إن كان يريد أن يصل قال واحد نسى يتمضمض ويستنثر نسي المضمضة والاستنثار استنشق وغسل وجهه حتى فرق من الصلاة المالكية عندهم المضمضة الاستنشاء والاستنثار من السنة ومن ترك السنة في الوضوء وصلى فصلاته صحية الامام مالك قال له بس صلاة هذه صحيحة ما يعيدها لكن يتمضمض ويستنشق ويستنثر لما يستقبل من الصلوات إذا كان بالوضو ده ده يصل للعصر يتمضمض ويستنشق ويستنثر ويتهيئ لصلاة العصر والمسألة فيها خلاف هل المضمض والاستنشاء واجب أو سنة في الوضوء والغسل فذهب بعض العلماء إلى واجبان في الغسل والوضوء وقال بعضهما واجبان هما سنتان في الوضوء والغسل وقيل واجب في الغسل دون الوضوء أقوال ثلاثة والصحيح أنهما سنة, سنة في الوضوء والغسل ها؟ لا ما يتمض احنا طبعا حكينا المذاهب واختار اللي ما القيم انه واجب في الغسل دون الوضوء فرجح هذا القول قال لي ان الغسل لا بد فيهم وصول الماء الى جميع البدن والمالكي يقول له لا الواجب في وصال الوضوء اليه هو ظاهر الجسد ظاهر لكن جوه يعني في الوضوء في الغسل ما تغسي الخشمك من جوه ما, ما من فرائض الغسل ولا الفم من جوه ولا الأنف من الداخل ولا العينان من الداخل ما يلزم هذا غسل ظاهر إيش الجسد حتى الفم يجب غسل ما ظهر من شفتيه إذا كانت, إذا كانت منطبقتين طباقا وسطا ما كده هنا إذا عملت كده في جزء مفروض يغسل انت دخلت جوه لكن خليهم منطبقات انطباق بسيطة دواجه الجوه <تصفيق> لا واضح كأن كما انه اذا بال او تغوط فانه ولا يلزمه غسل ما تحت المخرجين ما داخل المخرجين ما يلزم لا في الحليل ولا في الدبر لا يلزم غسل داخل المخرج إنما يكفي إيش ما ظهر نعم على كل حال أسمعش من مسائل إيش ها لا لا تسمعوا لو يقولوا شو ما شو مكتفي بهذا يكفي هذا لو في سؤال سؤالين نعم فالصلاة في الجنازة سجائزة داخل المسجد تقول عائشة وهل صلي على سهل بن بيضاء الله في المسجد وصلى الناس على سعد بن بيوقاص في المسجد فيقول الشيخ الأرباني الصلاة في المسجد جائزة لكن الأفضل أن يصلى عليه في مكان خاص قربة المقابل يكون في مكان معدل الصلاة قرب المقابل ده على سبيل الأفضلية والمسجد جائز لا سيما إذا كان كبيرا في العلم والفضل والناس يريدون أن يتحرون الصلاة عليه لأنه يا كثير من الناس إذا في زول له مكانة ومنزلة في العلم مثلا والفضل كل يريد أن يتحرى أن يصلي عليه لأجل إيش تكثير الأجر لهم لأنه شفاعة الناس الذين يصلون على الجنازة إنما هم إيش؟ شفاعاء وكلما كثروا الشافعين يعني صارت الشفاعة يعني مرجوع لأنه الزول ممكن تقول يقفي جنازة يصلوا عليها يقول لك ممكن لكن ما يترك دكانه يكفله لكي يمشي يصلى على الجنازة في مكان بايد فأحيانا لا بعث لكن ما تتخذ يعني لأن الذين صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير المسجد أكثر منه من الذين صلى عليهم في المسجد المسجد الحرام ليه منزلة يختلف الوضع ولذلك كره العلماء النقل إلى مدينة أو مكان هذا مكروه وقال بعضهم حرام لا يجوز نقل الميت من مكان في جماعة من المسلمين الى مكان اخر لان جميع الامكنة ليس لها ليس لها مزيح على بعض احي يقول لك واحد يودوني من هنا يودوني وين وده يقول ودوني شكيني وده يقول ودوني كذا فيها ايش شكيني مكان عادي او يقول لك ودوني المكان الفلاني وانا داير القرية بتاعي قرية قرية نزل فيها جبريل ما فيها شيء قرية ذي قرى الأخرى فأنت تدفن في المكان كده الامام النوي قال لو أوصى بأن يدفن في مكانه فإن ذلك مشق على المسلمين يحملونه ويدفنونه في مكان آخر هذا فيه مشق يدفن في مكانه لكن اذا أوصى وقد مات في مكان قريب الى مكة والمدينة ان يدفن في مكة او يدفن في المدينة هذه لها ايش خاصية فيجوز نقله اليها والعمل على تنفيذ وصيته لكن هو مات في جدة قال ادفنوني في بحرة ليش بحرة قال كنت شغال في زمان وكذا وكذا هذا ليس له معنى فلا تنفذ الصير لكن قال هو في بحر إذا مات أوصى بأن يدفن في مكة فالصلاة في الحرام والدفن في مكة والمدينة له مزين قال الحكم ما حكم من أكلت ثم البصل ثم أتى إلى المسجد هل هو آثم نعم واللام في قولي فلا يقربن هي مش لام لا لا هذه ناهية والنهي هنا للكراهة عند الجمهور وللتحريم عند بعض الفقهاء وهذا القول هو الصواب لأنه فلا يقرب أنه مصليا أصلا التحريم فلا ينبغي أن يأتي إلى المسجد لأنه إذا أتى المسجد فقد أتى معصية لأنه آذى المصليين وآذى الملائكة والإذا حرام وإذا أنه فضيلة عنده مجلة من السنة فضيلة جلة منه عنده واجب عنده فريضة وبعدين سنة وفضيلة فضيلة ساوى مستحبه فضيلة مستحبه معنى يقول نسأل عن رجل حلق لحيته ورمى بها في الزبالة هل يأثم يأتي أحد إخباني ويقول للآخرين عن طريق الاتصال شفت أخوك عمل شينو وهو يضحك أنا ما فهمت السؤال على كل حال حلق اللحية حرام بلا شك قد اتفق الفقهاء على تحريم الأخذ منها واعتبروا ذلك مثلا, مثلا يعني حرام ومشهور مذهب مالك أنه يحرم حلق اللحيته أو عنفقته والإمام بن حبيب المالك قال ليس لو أن منها حتى ولو سرح أو رأسها وانقطع شعر منها هنا ودخل ليس له إخراجه حتى يقع بنفسه هذا كل تعظيم للهيئة ومرات الإنسان يستقبح ما هو حسن إذا فسدت فقرته فاللحية مظهر وجمال لكن الناس يفتكرونها نوع من التشوير المضمضة للإستنشاق يكون من غرفة وممكن من ثلاثة غرفات يعني ممكن كل المضمضة ثلاثة غرفات والإستنشاق والإستنثار ويمكن أن يجمع بينها في غرفة واحد لا بس كان يفعلوا عبد الله بن عمر وغيره دفعه فتوي في مجامله حرام هاي باركدار مذهب مالك عارفينه كويس قرناه على مشايخنا تسع سنين عارفينه كويس ماذا عارفينه كويس مذهب مالك تحريم الأخذ من اللحية ويرى مالك أن من أخذ من لحيته شيء يؤدب يؤدب يضربه الحاكم ويحبسه لكن الله يقدر الناس <تصفيق> <تصفيق> ها ها وجود في كتب المالكين شروح الرسالة وجود في شروح الموطة وجود بنها يكون يستشهد به ويأم الناس لكن بعض المتأخرين قال لما هو الشنقيطي محمد حبيب إزاد المسلم قال لما أقتلي الناس بهذا في الأزمنة المتأخرة حتى عم ذلك أهل العلم والفضل من زاده وهو كان عايش في مصر وليس الحكاية بمشهة العلماء والناس فقال إذا قلنا بأنه يمنع من الصلاة لنزم من ذلك أن يترأس الجهال ونقلها فلكن ما عنده علم وذاك عنده علم بإرداء ويبقى بإشكالات وما يلقو ذو فقال أقول بالنسبة إلى الصلاة قال يقدم إذا كان هو الأقرأ ولو كان حالقا للحياتي لأن هذه فتنة طمت وعمت وابتلي بها الناس لكن لا المسلم أن يجري على عادات الناس يستقيم على السنة والشرية والحنابلة قالوا لو فزون أجبر شخصا وحلق لإحيته ولم تقم له بعد ذلك أن عليه دية رجل كامل لأنه قتله وكانت العرب قديما قبل الإسلام في الجاهلية كانوا لا يقدمون أحدا في المجلس يقضي بينهم إلا إذا نبتت له لحيا لشان كده قيس بن قيس بن ساعدة أبوه كان خطيب العرب وهو الذي يفصل بينهم في الخصومات بالسالف طبعا ما في الشريعة بالسالف ذو العمدة قيس بن ساعدة خطيب العرب فلما مات ساهم أمره يعني ساءهم موته فقالوا ليس لنا أن نأتي بأحد سواء أن نأتي بابنه أبوه دا ولده دا ما في طريق أن يجيبه فمكثوا أياما وليالية وهم في حيرة يقول لو كانت له لحية لقدمناه وفاهم وزي أبوه وماخذ منه يعرف شغل الأجاويد وكذا لكن بس للأسف ما يندل مش كان بأحليقة ما في زاعة رقبتها فقالوا لو كانت تباع وتشترى لا اشتريناها والرسل كان عندهم لح يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي يعني كان عنده لحية ماكنا لدريت أن موسى أمسك ببعضها لقفيا مسكة معنا ما قعد قصد صوء يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إن خشيت أن تقول فرقت بين بين إسرائيل ولم ترقب قوتي يعني فيها مسكه قويه يعني في فاضل منها شيء فلو كانت مقطعه او مزرزره ما, ما بيلقى فيها مسكه لانه منتهي شايف تلقى واحد عامل له شريط كده صريع كده زي شريط الكاب بتاع البوليس هذا ايضا ليس من اللعيبه واحد يعملك كده كده واحد يعملك كده واحد يعملك كده زي الهلال واحد هذا كله مخالف للشرع النبي قال قص الشوارب احف اللحى خالف اليهود والنصارى قص الشوارب ارخ اللحى خالف المجوس قص الشوارب وفر اللحى جاء اوف وفر ارخ واختلفت العبارات من الرسول عليه الصلاه والسلام وكلها تدل على الترك تدل على الترك وعدم القطع وعدم التزيين نقولك نزينا بس يا مولاني الحالق لا لكن عمل كده انت لو خليت كده وعينت المراية بتلقى وضعك احسن مما اذا قص قص تزداد تزداد الشنة وعائشة تقول سبحان الذي زين الرجال باللحة والنساء بالذوائي قال المرة كما عندها الشعر ينزل بهجاي ما بتكون سمع والراجل سمع عنده اللحية ما بتكون ش... سمع بالريحة يكون له هيبة ودهينة وسريحة ورتبة وديها كذا تا وديهان ولمعة وشوف عين المرايك وحلق اللحية تماما مع كثرة الحلق تعمل بلابط من هنا قدري ما يعمل لها كنت تلقى نزل يقول لك اشي دماله ليه يجب لها لصات ليه لأنها ترتخي قال له أن الموس تضعف إيش؟ الحلق يضعف المسامات فترتخي هذه الشرائي ترتخي زي الإنسان كده. كده. وشوف الإنسان الطوال يحليق والزول ما بيحليق من يوم ما نبتت لهم حلقة لو عملت استكشاف تحت الشعر تلقى الجلد ده ماشي شنو ماشي كده عادي وده تلقى الجلد عملت شنو انبهلت بيته البهل دي سبب الحلق الكافر عفنا الله وإياكنا كل السوق والسلام عليكم